الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء لازلنا مع العقيده ة وحكم المولد النبوي والاحتفال ب سؤال أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين مناسبات تسمية الثاني الأول عام الزواج مكان المولود عمل كل تقرأ وتعظم في في وفي الزواج وفي ربيع مجموعة من من من عشر كتاب ا يسمى مولد النبي من ت أ ل ي ف الشيخ محمد ع ث م ا ن المرغني و م و ض و ع الكتاب هو س ي ع ا ر ر س و ل ع ل ي ز و على اي اي ل ف ص ل ا ة وسلام و ي ز ع م كاتبو انا نبي صلى الله عليه وسلم ما يحضر في أ ث ن ا ء ق ر ا ء ة هذا الكتاب وفي ه ب ا بان ا ح د ه م ا ي ق ر أ ه ك ب ي ر ه م و بلوكوف والباب ا ل ث ا ن ي يفهم منه التوصل ب أ ش خ ا ص م ج ه و ل ي ن وهكذا ي ب د أ يا رب بهم و ب آ ل ه م ع د ل بالنصر وبالفرج ولن نعرف مرجع هذين الضميرين ل أ ن ه أ و ل بيت في نفس الباب وبالتالي أ ر ج و من سماحتكم في إ ف ت ا ئ هل تصح ص ل ا ة شخص خلف هؤلاء الناس وقد قلت لهم لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه ا ل د ر ج ة ولا ب أ س بقراءته لكل من أ ر ا د س ي ر ة م ن ف ر د ة من غير الشكل الذي نراه ه و ن س م ع أ ر ج و أ ن تذيعوا ا ل إ ج ا ب ة ع د ة أ ي ا م كي يمكننا سماعها ودمتم ظخرا لخدمه ة الإسلام والمسلمين جواب الحمد ل ل وحده و الاسلام ص ل ة و ا ل على ر س والمسلمين ل وآله ه وصحبه وبعض ا ا ح ت ف ل ب و و ل النبي صلى الله عليه د ف ربيع غيره بضعة الأول أو م م و وقراءة مولده الأول وفي الزواد أو ولادة أولاد ع ربيع ة مناسبة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي أو في ولادة أولاد. أ و في ا ل أ س ب و ع عند تسميتهم وذبح ا ل ح ق ي ق ة عنهم أ و نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من أ ص ح ا ب ه ولا من بعدهم من أ ئ م ة الهدى في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ف ض ل ة رضي الله عنهم جميعا فهي بدعه م ح د ث ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م أحدث في أمرنا في ذ ا ما ليس منه فهو رد وبالله ا منه ليس ل ي فهو ف و رد ت قال وصلى ل على وآله وسلم ه وصحبه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز اجتماع ومجالس ثاني عشر يوم ربيع ا ل أ و ل لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم البدعه ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أ م ر بفعله ولم يفعله أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل ه وهم أ ح ر ص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ث ن ت ه والخير كله في اتباع هديه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال وسلم ما الوعظ النبي الله جواب الحمد مولد صلى عليه لله حكم يوم وحده في وارشاد ل ل والسلام على ص ا ة س و وآله وصحبه وبعض بالمعروف والنهي و ل الأمر المنكر ه عن ر إ الناس وتعريفهم بدينهم ووعظهم بما يرقق قلوبهم مشروع في كل وقت لورود ا ل أ م ر بذلك مطلقه دون تقييد بوقت معين قال ا ل ل تعالى وَلْتَكُمْ يَدَعُونَ بِالْمَعْرُوثِ عَنِ الْخَيْرِ الْمُنْكَرِ إِلَى وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ و أ و ل ئ ك هم المفلحون وقال سبحانه ادع إ ل ى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاه منهم واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين ص د و ن عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يخلفون بالله إ ن أ ر د ن ا إ ل ا إ ح س ا ن ا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ف أ ع ر ض عنهم وعظهم وقل لهم في أ ن ف س ه م قولا بليغا إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت ف أ ط ل ق الله ا ل أ م ر بذلك ولم يخصه بوقت و ي ت أ ك د الوعظ و ا ل إ ر ش ا د عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع و ا ل أ ع ي ا د ل ث وليس ذ ك عن ن ا ل ب صلى الله عليه و ل مولد ك منكر ر ؤ ي ة ق و وسلم ل صلى الله عليه وسلم من منكم منكرا فَلِيُغَيِّرْهُ ه مُنْكَرًا ي مَنْ مِنْكُمْ رَأَ ب ه فإن ف لم ل يستطع, يستطع س ب النبي ن فإن ه م مولد يستطع وليس فبقلبه ل ا صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم ب ق ر ب ة من القرب أ و وعظ أ و إ ر ش ا د أ و ق ر ا ء ة ق ص ة المولد ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أ و ل ى به و أ ح ر ص عليه لكنه لم يفعل فدل على أ ن تخصيصه بالوعظ أ و ب ق ر ا ء ة ق ص ة المولد أ و ب أ ي ة ع ب ا د ة من البدع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكذا اصحابه لن يفعلوا ذلك وهم اعرف واعلم بالسنه وأحرص على العمل بها رضي الله عنهم أجمعين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و أجمعين محمد رضي على العمل عنهم على الله الله بها نبينا سؤال ل م س نرجو ا ل ا ف ا د ة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم خططنا لعقد مسابقات ق ر آ ن ي ة وذبح خروف و إ ل ق ا ء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة البرنامج هذا إذا إرشادنا ما إذا كان نرجو ي ج و ز شرع ا جواب ا ل ح م د لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا على ر س و ل ه و آ ل ج ي وصحبه و ب ع د أ و ل م ولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل ا ا في ل في ربيع ا ل أ و ل كما ذ ك ر ه محمد ب ن إ س ح ا ق و ع ل م ا ء ا ل س ي ر في كتب السير ة ثانيا من ا ل ب د ع ا ل م م ن و ع ة إ ق ا م ة ا ح ت فالن في ل ي ل ة مولد النبي صلى الله عليه وسلم و ع ق د م س ا ب ق ا ت ق ر آ ن ي ة في ها و ذ ب ق خ ي ر ف ا ن و إ ل ق ا ء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ع ر ف بقدر نفسه وما ينبغي أ ن يكرم به وعرفوا ا بشراء الله تعالى ل م يثبت عنه أنه ح ت ف ل ب م بمولد مبي و ولا إخوانه وسلامه ل السابقين صلى الله د ه من ع ل ل ي أجمعين ه م و الله ب م و د أحد صحابته من ا رضي ل عنهم وقد ث ب ت ع ن أنه ه ق ا ل من أمرنا ما منه أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ليس رد هذا وفي رواية ي عملا من عمل ل على سؤال عليه على وبالله التوفيق وصلى الله وآله وسلم نبينا فهو وصحبه أمرنا محمد رد س ما حكم ا ل كتاب المسمى ب ا ل ب ر د ة في المديح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا وهل هذا الكتاب إذا الكتاب ق ر أ ت ت ه ث ا ب أم لا وهل ا ق ر ء ة هذا الكتاب تصل إ ل ى النبي كما يقول بعض الناس أم ل ام جواب ا ل ح د ل ل ه وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ ك ث ر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الاذكار أ ك عن النبي صلى الله عليه النبي واستغني الله صلى وسلم ب ل عن ق ر ء ة ا ل ب د ة ونحوها فإن ا ل ت عن ب بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة ثبت د محدثة وقد وقراءة أمثالها ع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا أمرنا من منه من هذا فهو عليه فهو قال ما رواية عملا ليس عمل ليس رد رد في وفي وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها بل في بعض أ ب ي ا ت ه ا شرك أ ك ب ر مثل يا أ ك ر م الخلق ما لي من أ ل و ذ به سواك عند حلول الحادث العمم إ ل ى أ ن قال إ ن لم تكن في معادي آ خ ذ ا بيدي فضلا و إ ل ا فقل يا ز ل ة القدم ف إ ن من جودك الدنيا و ض ر ت ه ا ومن علومك علم اللوح والقلم وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أ ن النبي يحضر مجالسهم وهل هذا الاجتماع يصح ش ر ع وماذا ينبغي لنا أ ن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد من أي يوم وأي شهر وأي سنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ جواب الحمد أي يوم شهر الآن لا قبره حي وحده في جواب و اجتماع ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ا ة وبعد اجتماع الناس ل إ ح ي ا ء ل ي ل ة المولد و ق ر ا ء ة قصته ليس مشروعا بل هو بدعه م ح د ث ة وزعمهم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ح ي ا ة برزخيه ة يتمتع ي ف ا الجنة وليست كحياته في الدنيا بنعيم فإنه وكفن وليست في توفي وغسل قد وصليت عليه صلاه الجنازه ودفن كغيره وهو اول من يبعث من قبله يوم القيامه وقد قال الله تعالى مخاطبا اياه انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وقال سبحانه ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س هل من ا ل س ن ة في شيء أ ن يقف الحضور لدى ت ل ا و ة أ ب ي ا ت التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبه ة مولد الحمد جواب النبي الشريف ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إقامة حفلة أو حفلات مولد وسلم حفلة حفلات محدثة بدعة الله عليه إقامة بمناسبة النبي على صلى لم النبي صلى الله عليه يشرعها وقد س ل م و ولا ولم و ل عمل يحتفل رضي الله ل ا أصحابه عنهم م رضي ب ه وهم الناس بقدره وأرعاهم لحقه وقد أعرف الناس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وفي ر و ا ي ة من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده والشر كله في الاعراض عن منهجهم وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه الله سؤال قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي فأقول وبالله التوفيق وصلى على وآله وسلم طلبتم توصيف في مني نوع محمد أحدثت كثيرة منها إقامة الحفلات من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم غير اقتراث والقارئين ومنها إ ن ش ا ء ق ص ي د ة ب ع ض ا ل ص ل ا ة حيث ينتظر التكبير من الامام إ م فيقول ل ن ش د محمد اللهم السلام صل وسلم على حبيبي محمد عليه حبيبي فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا فيقول بحياة عليه القصيبة تقرأ بقدر دقائق تقريبا قال أمورنا المنشد اللهم سهل السلام فإن من محمد دعوا البدعة وهذه أهل هذه سبع قائل يجحد ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها يقوم القوم بعد الخروج من ص ل ا ة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون م س ج يقال القبي في حارة مدينة ي القب حارة ومنها دفن من ظ م ه في الله م س ج د و غ ا ب ا ت ج القبلة قريبا منه وغير ذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه آمين جواب ذلك وغير فيه آمين منه الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها وقد وسلم فهو يجوز الموت لقوله وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور قال متفق أحدث أرد دفن المساجد ثبت ثانيا النبي صحته عن عليه عليه لعن على أنه من منه أنبيائهم الله ما هذا ما لا الله الله مساجد صلى ليس صلى في في أمر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س هل يجوز حضور الاحتفالات ا ل ب د ا ئ ي ة كالاحتفال ب ل ي ل ة المولد النبوي و ل ي ل ة المعراج و ل ي ل ة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على أولا الاحتفال بهذه الليالي بهذه غشيان هذه الاحتفالات وحضورها ل إ ن ك ا ر ه ا وبيان الحق فيها و أ ن ه ا ب د ع ة لا يجوز فعلها مشروع ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن أ م ا حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشاركة أهلها فيه في مشاركة منكرهم يجوز وتكثير سوادهم من وترويج بدعتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و بدعتهم نبينا محمد على الله سؤال ل م س يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب يضربون الدفوف والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون ا ل ق ر آ ن و س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هذا الدين وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم العاملين من ويؤجرون في وبعض هل هذا من الدين أ م لا عرفوني ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ا ل س ن ة وحذرنا من ا ل ب د ع ة وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إ ل ى المساجد ل ك ر ا م ة هذا اليوم فهل هم من أ ه ل ا ل س ن ة أ م ينكرون ك ر ا م ة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليس هذا من الدين بل هو ب د ع ة وينصح من يفعل ذلك ويرشدون ب ع م ا ر ة المساجد ب ا ل ص ل ا ة و د ر ا س ة العلم و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ونحو ذلك مما ورد بالشرع ع م ا ر ة المساجد به دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نبينا الله سؤال قراءة الشريف حلال حرام الحمد على هل لله على محمد أم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 هل هذا حديث عن النبي وما الحكم في هذه النبي الحكم ل وما ا حديث في عن م جواب ا ل س ج الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا ما ذكر ليس هو نص الحديث وقد روى أ ب و داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم لكنه غير صحيح ل أ ن في سنده أ م ر ا ن بن أ ن س المكي قال فيه البخاري منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ثانيا ل وهذا صح ا ل حق د دلالة على عيد ميلاد ي فيه النبي عليه غيره المسلمين بالخير ث لما على صلى الله عليه وسلم ولا على الاجتماع من أجل ذلك بل على والمعروف ل من من م كان ذكره وذكر ط ة في أي ز مامور ن و ك ا ن د ن تحديد حدده فيما إلا ل ا ش ع وهذا مأمور حق به في حق كل مسلم ع ا م ة وللنبي صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة كلما ذكر اسمه في ا ل أ ذ ا ن وفي ا ل إ ق ا م ة ل ل ص ل ا ة وبعدهما وفي التشهد في ا ل ص ل ا ة وفي خطب الجمع وغير ذلك دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته ودون اجتماع لذلك ولهذا لم يجتمع الرشيدون ومقاصده أداء بيوم أو ولهذا ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرفوا بالشرع وأفهموا للنصوصه منا وأحرصوا على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله وسلم عنهم منا منا تخصيص ليلته اجتماع يجتمع الخلفاء الصحبة صلى رضي بالشرع به لم العمل لذلك لذلك الله على الله عليه سائر وخير الهدي هديهم فكانت إ ق ا م ة حفلات الموالد ب د ع ة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد نحن ج م ا ع ة من حفاظ ا ل ق ر آ ن الكريم نجتمع كل عام ب م ن ا س ب ة ذكرى مولد سيد ا ل ب ش ر ي ة محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أ ح د ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء وبعد ذهاب الوافدين يقوم يبعي الأشياء المتصدق بها بالمزايدة مستوى المتصدق الناس ومن الأطفال والدراهم ذهاب بعضهم وكرمه بها الطلبة الطلبة الأموال على كل وبعد حسب بجمع فيقول أ ح د ه م مثلا ماذا وضعتم ي ط ل ب في هذا الخمار فيقولون وضعنا فيه ا ل ص ح ة أ و الغنى أ و صلاح ا ل أ و ل ا د إلى آخره فيباع بثمن غال يساوي أ ض ع ا ف ثمنه ا ل أ ص ل ي ثم يشترون بهذه ا ل أ م و ا ل الذبائح التي تذبح في هذا الضريح ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات ويصلون والحجرة ليلة الضريح مع العلم بأن الضريح الطلبة بأن المقبرة القرآن هنا ختمات داخل العلم داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة كل مدة عدة حجرة مع ما حكم العمل عمل أم العمل الله هذا الله هذا لا في الشريعة أفتونا هل إلى له هو به في في يتقرب أن أصطى جواب ز ا الله خيرا ك م ج الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آ د م ولا فخر وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامه وهو أ و ل شافع ومشفع يوم ا ل ق ي ا م ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن الاحتفال بمولده ب د ع ة ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه ولا سنه ل أ م ت ه ولا فعله خ ل ف ا ؤ ه الراشدون ولا سائر أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم وهم أ ف ه ا م ا ل أ م ة لشريعته و أ ع ظ م المؤمنين حبا له و أ ح ر ص ه م على اتباعه وتوقيره فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم فهو بدعه م ح د ث ة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أمرنا ما منه ومسلم المبين من الصالحين عنده الدين الصالحين ثانيا ختان الأطفال سنة من سنن أحدث أحد أو الأطفال ضريح رد يجيد ابتداعا في فهو وفعلوه في في في الفطرة ليس البخاري رواه هذا هذا وغلوا وهذا الضلال هو ذلك والصدقه في نفسها تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وكلا ل أ م ر ي ن حث عليه الشرع ودعا إ ل ي ه لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده ب د ع ة ش ر ك ي ة و و ث ن ي ة ج ا ه ل ي ة ل م ا في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إ ل ي ه و ا س ت ن د ا د ا ل ل ب ر ك ة منه كما هو ظاهر الحال من القصد إ ل ي ه سنويا للختان عنده والتصدق عنده ب ا ل أ م و ا ل نقودا أ و غيرها والذبح عنده وعن ببوانه وسلم وثن أوثان قالوا قالوا عنه عليه يعبد عيد أعيادهم بن نذر رجل أن ينحر النبي كان من كان ثابت الضحاك الله قال إبلا الله فقال فيها الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا رجل فسأل صلى هل فهل رضي من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ف ب ن ذ ر ك ف إ ن ه لا وفاء ل ن ذ ر في م ع ص ي ة ا ل ل ه ولا فيما لا يملك ابن آ د م ر و ا ه أ ب و دود ا ثالثا بقى او طلبه عند الضريح م د ة أ س ب و ع ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن ي خ ت م و ن ه عند ك ل ل ي ل ة ع د ة خ ت م ا ت ب د ع ة أخرى أ و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل ل أ م و ا ت على القبر أ و القبر و من ا ل ب د ع المنكر ر ا ب ع ا صلاتهم داخل الضريح في الحجره ة المبنية د المبنيه خ ا ل ق ر ة م م و وباطلة القبور ع ة شرعا اتخاذ مساجد لأن ذلك ل من ذ نعلنا الرسول صلى ل ل ع له ي وسلم من فعله وقد والمنكرات ويغيره وهو السؤال سلسلة يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فعله الأعمال البدع الشركية فعلى ذلك لم لم فبقلبه وهو أضعف الإيمان من من ما من من من تبين أن أن ينكره فإن فإن في أضعف هذا ذكرته بيده رأى كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م من رأى منكم منكرا ر منكم ف ل ي ي غ بيده فإن لم يستطع فبلسانه ب يستطع يستطع فإن فإن ف لم لم قال ل وذلك ب ه أضعف إ ي والنسائي والترمذي توفيق نبينا في م أحمد ومسلم وأبو داود والتلمذي وابن ماجة وبالله وصلى الله على نبينا محمد وسلم المشاركة ا رواه داود وابن وبالله الله سؤال الاحتفال النعراج ن بذكرى وأبو وصلى وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز هل على جواب الحمد لله وحده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 إ ل ى ح ض ر ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم س ب ع ة و إ ل ى ح ض ر ة غوث هذا الزمان و أ ع و ا ن ه وسائر أ و ل ي ا ء الله رضي الله تعالى عنهم ا ل ف ا ت ح ة سبع ة مرات اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد في كل لمحه ونفس بعدد م ع ل و م ا ت وفيضاته و أ م د ا د ه مئة مرة اللهم كما أ ن ت أ ه ل ه صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله أسألك اهله ل ل م نسمع تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك بحقه بحر بها الوحدة حتى نحيا نتحرك تغرقنا وترزقنا الله الله الله أن نرى نجد نسكن لا ولا ولا ولا ولا ولا إلا يا يا يا يا ا في لجة ل و ا رضوانك يا الله ص ل ي وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه عدد ما أ ح ا ط به علمك و أ ح ص ا ه كتابك برحمتك يا أرحم ارحم ل ا ي ن و الراحمين ح م د لله ب ل ل الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله ع شافع ا يا م ي ن نور و و ر هذه ه أدركني فقد ظ ل ت أبدا ب و ر ن وليس سواك لي يا سيدي ف إ تردى كنت هالك شخصا يا سيدي ي يا ايها رسول مرات سبع الله ا أ ي الغوث سلام الله عليك ربني ب إ ذ ن الله وانظر إ ل ي سيدي ب ن ظ ر ة م و ص ل ة للحضره ة العلية يا شافع الخلق ا ل ل حبيب ص ل العاليه ت ه ع ي ك م س ل م ه ض ل وضلت ت ح ل بلدتي والأمة رسول ل ل ت ي في بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا خذ ا سبع مرات يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع ا ل أ م م و ا ل آ ل وجعل ا ل أ ن ا م مسرعين ب ا ل و ا ح د ي ة لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله مرات اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا وألف وفي يسر قرب عليه سأبعى وسلم خلقت بحق محمد وهذه هذه الله صلى وببركة غوث و هذا الزمان أ عزيزي و ا ا المستمع أ و ا ر ي ق ر ا ء ة هذا السؤال الذي يتعرض ل أ ح د ا ل أ و ر ا د المشبوهه ه هذا بلغ العالمين جميع نداءنا ج ع ل ف ي تأثيرا بليغا مرات مرات ثلاث ثلاث بليغا شيء قدير جدير مرات ففروا وبالإجابة ا على كل إلى ل فإنك سبع مرات وخل الحق جاء ز هذه ق زهوقا الباطل إن الباطل كان ثلاث مرات الفاتحة إن ه الصلوات الواحديه لتنوير القلوب وتزكيتها و ل ل م ع ر ف ة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الكيفيات في العمل بهذه الصلوات الواحدية لازلنا في الاستفسار والسؤال الأولى في في بهذه ا ل ن ي ة الخالصه لوجه الله تعالى لا غير و يكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار ك أ ن ه في حضره ة ا ل ل س ب ح الله ن ه و ت ع ا ى وحضرة و ر س صلى الله عليه و سبحانه ل على الحقيقة ل م مع ا ا آ د الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم ا ل و م ب ة ل ل البالغة ل خ ا ا ا ص ة ث ي ة على مبتدأ العمل مبتدأ ب ذ ه ا ل ل ص و ا ت الواحدية ا ل ع م ل ب ه ا ب ا ل أ أو أكثر ع د د ا المذكورة هناك مجلس كل يوم وليلة يوم في أ ي ساعتهما ا ل ف ا ر غ ة عنده صباحا أ و مساء أ و غيرهما إ ل ى أ ر ب ع ي ن وله اختصار ا ل أ ر ب ع ي ن ب س ب ع ة أ ي ا م لكن مع تضعيف الاعداد أ ع المذكورة ر ة فالسبعة سبعون والمئة سبعون وإذا فات ما فاته ثم بعد إتمام الأربعين ا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة أي ساعتهما الفارغة أي يوم وليلة على عنده كل و ا ل أ ح س ن في ا ل أ ع د ا د للورد ب ا ل ز ي ا د ة من ا ل م ذ ك و ر ة ل أ ن ه ا على ا ل أ ق ل و ا ل إ م د ا د غالبا بحسب الاستعداد ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض أو نقص بعض وزيادة بعض وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا الأعداد الكل البعض العمل أفضل لا العمل بالفاتحة القرآن من جماعة نقص نقص عند بنيته اتخذها بها بها بآيات تقرأ بعض بعض ع ز ي المستمع لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أ و ر ا ض ا ل ص و ف ي ة ا ل م ش ب و ه ة ا ل ث ا ل ث ة من لم يحسن أ و لم يمكن له ق ر ا ء ة هذه الصلوات ا جميعها ف ل ي ق ر أ قبل إ م ك ا ن ه بعضها مكررا قدر م د ة ق ر ا ء ة الجميع ب أ ع د ا د كل وهو ثلاثون د ق ي ق ة تقريبا أ و إ ل ى فراغ ق ر ا ء ة ا ل ج م ا ع ة إ ن كل العمل ب ج م ا ع ة أ و الاكتفاء ب ق ر ا ء ة ك ل م ة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر ا ل م د ة ا ل م ذ ك و ر ة ومن لم, يحسن أو لم يمكن ولو على ق ر ا ء ة بعضها فليمكث قدر تلك ا ل م د ة مع الاهتمام ببذل الوسع و ا ل ط ا ق ة عند التكرار أ و المكث في تلك المده ة ك أ ن على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى عليه مع والتعظيم الحقيقة الله رسوله صلى الله عليه وسلم مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة النقطة الآتية سبحانه جدا حضرة وحضرة في مهمة مطلوب مطلبا أ ك ي د ا فضلا عمن عمل بهذه الصلوات ا ل و ا ح د ي ة الاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع و ا ل ط ا ق ة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث ويؤتى كل ذي حق حق مع تقديم عدم دائما الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع يعني في عدم الغفلة منها مع ثم مستمرة حق حقه وللرسول وللغوث كل ويؤتى ذي يعني في والمراد من الله أ ن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق ل ل ش ر ي ع ة أ ي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم واجبا كان أ و غيره من ا ل س ن ة والمباح ب ن ي ة ا ل ع ب ا د ة لله تعالى لا غير أ ي لا للنفس لقوله تعالى وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل الا ي ع ب د و ن ليعبدون ذ ا وقوله ت ا وما أمروا ل إلا ل ى ي ع ا الله ا مخلصين له ل ي د البينة وقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة وجود ا ل أ ع م ا ل لله تعالى وبالله شهود ا ل أ ع م ا ل الظاهريه و ا ل ب ا ط ن ي ة أ ن ه ا بحول الله وقوته أ ي لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال تعالى والله خلقكم وما تعملون سورة الصافات خلقكم وقال تعالى وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين و ا ل ح ق ي ق ة شهود ا ل أ ع م ا ل بالله فمن ادعى و أ ح س ن ب أ ن له حولا او ق و ة أ و فعلا بنفسه فقد أ ش ر ك بنفسه الله القائم بنفسه وللرسول ا ل ن ي ة مع ا ل ن ي ة ا ل م ذ ك و ر ة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أ ي ن ي ة في عمله الموافق ل ل ش ر ي ع ة أ ي غير العاصي ب ن ي ة العباده لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم